خمسة. استمع إلى الأسئلة والأجوبة ثم اكتبها في الفراغات الآتية من هو الرياضي الأول؟ أحمد من هو الرياضي الثاني؟ حسن من هو الرياضي الثالث؟ علي من هو الرياضي الرابع؟ سامي من هو الرياضي الخامس؟ عمر من هي الطالبة الأولى؟ إليث من هي الطالبة الثانية؟ ليلى من هي الطالبة الثالثة؟ زينب من هي الطالبة الرابعة؟ سلم من هي الطالبة الخامسة؟ مريم